صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد فكنا قد شرحنا في مجلسنا ا ل أ خ ي ر بعض أ ح ا د ي ث رسول الله عليه الصلاه والسلام ا ل م ت ع ل ق ة بقول المصنف رحمه الله تعالى الترغيب في النكاح ل سيما بذات الدين الولود ا ل أ ح ا د ي ث التي شرحناها بعد حديث عبد الله بن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم ا ل ب ا ء ة فليتزوج أ ي ض ا شرحنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أ ل ا وهو قول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الدنيا متاع وخير متاع الدنيا ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة أ ي ض ا شرحنا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه في بيان ا ل آ ي ة ا ل ت و ب ة التي نزلت والذين يكنزون الذهب و ا ل ف ض ة ولا ي ن ف ق و ن ا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أ ل ي م عندئذ ذكرنا أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله تعالى عليهم ر أ و ا أ ن ه ليس من الجائز وليس من الحلال جمع الذهب و ا ل ف ض ة ف س أ ل و ا أ ي كنز يجمع و أ ي ا ل أ م و ا ل يعد ذ خ ي ر ة للمؤمن في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فدلهم رسول الله عليه الصلاه والسلام أ ن أ ف ض ل المال ليس هو هذا المتاع ولكنه لسان أ و قلب شاكر ولسان ذاكر و م ر أ ة م ؤ م ن ة تعينه على دينه وتوقف بنا الحديث عند حديث سعد بن أ ب ي وقاص وغيره وهو قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ث ل ا ث ة من ا ل س ع ا د ة و ث ل ا ث ة من الشقاء ث ل ا ث ة من ا ل س ع ا د ة هي ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيئ او قلنا اربع اربع من ا ل س ع ا د ة ا ل م ر ا ة ا ل ص ا ل ح ة والبيت الواسع والمركب ا ل ه ن ي والجار الصالح و أ ر ب ع من الشقاء الجار السوء و ا ل م ر أ ة السوء والمركب السوء والمسكن الضير فهذا الحديث يبين لنا جليا أ ن من س ع ا د ة المرء أ ن يرزقه الله سبحانه وتعالى ا ل م ر أ أو ة ا م ر أ ة م ؤ م ن ة ص ا ل ح ة و بينا وجوه هذه ا ل س ع ا د ة طبعا مع بيان أ ن أ ع ظ م ا ل س ع ا د ة أ و أ ع ظ م أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة على ا ل إ ط ل ا ق هو ا ل إ ي م ا ن بالله سبحانه و تعالى و العمل الصالح هذا أ ع ظ م شيء بعد ذلك قبل ا ل م ر أ ة ت أ ت ي القناع يعني من رزق ا ل إ ي م ا ن و العمل الصالح ثم القناع أ ن يقنع بما عنده ل أ ن ه قد يرزق المؤمن ا م ر أ ة ص ا ل ح ة و لكن دائما ينظر إ ل ى سلبيات تكون فيها فلا يقنع فهذا يعيش في جحيم أ م ا الذي يرضى بما قسم الله له يقول هذا هو نصيبي من, ما من هذه الدنيا يعني م ر أ ة م ؤ م ن ة ص ا ل ح ة يكتفي بها ولا يحدث نفسه بسلبيات يراها فيها أ و بنقص يراه فيه وسنتحدث عن هذا أ و عن ما يوطد ا ل ع ش ر ة في باب حسن العشره ة ل أ ن سياقب ا ل ت ر غ ي ي في حسن ا ل ع ش ر ة سنتحدث عن هذا طويلا طويلا عن ا ل ق ن ا ع ة في هذا الحديث طبعا ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة من ا ل س ع ا د ة وتوقف من المقام إ ل ى قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و إ ل ى شرح معنى قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في أ ح ا د ي ث أ خ ر ى من شؤم من شؤمي أ و من ث ل ا ث ة من الشؤم ا ل م ر أ ة والمركب والدار بعض الناس قلنا ربما يجعل هذا الحديث م ض ي ة ف ي ت ش ا ئ م ي ت ش ا ئ م ب ا ل م ر أ ة يتشاءم بالمراه يوم زفافه أ ي شيء يحدث له من سوء يربطه به ا قل هذه م ر أ ة سوء ل أ ن ه لو لم تكن سوء ما حدث لذلك هذا ط ي ر ة و ا ل ط ي ر ة منهي عنها وهي من الشرك وهي من الشرك الذي نهانا ل ل ه سبحانه وتعالى عنه لا يجوز للمسلم ي ت ش ا ئ م لا ب م ر أ ة ولا بفرس ولا دار مثلا يشتري دارا فيحدث له مكروه في ذلك اليوم يقول هذه دار شؤم ليس معنى الشؤم م ا يتبادر الى أ ذ ه ا ن ا ل ع ا م ة ولكن الشؤم يعني بمعنى الشقاء وبين رسول والسلام سوء سوء وشؤم وسوء بكثيرة المركب عليه في الأشياء ضيقها ليست سيأتي لنا أنها أنها معنا الله الصلاة الشؤم المرأة أخلاقها أخلاقها الدار المرافق لا كما تسرع هذه شؤم أ و كما ذكرناه في أ ح ا د ي ث س ا ب ق ة زاد قلنا بن حبان رحمه الله تعالى والجار الصالح أ ي والجار الصالح أ ي ض ا من أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة ويقابله الجار السوء من أ س ب ا ب الشقاء يفسر لنا بعد ذلك رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بعدما تحدثنا عن أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة شوف الله إ ذ ا رزقك م ر أ ة ص ا ل ح ة بيتا واسعا مركبا هنيئا و جارا صالحا ف ه ذ ه خ ل ا ص قد نيطت إ ل ي ك ا ل س ع ا د ة من جميع جوانبها لكن ب د أ يتحدث عن ا ل م ر أ ة السوء من أ س ب ا ب الشقاء و جاء في أ ح ا د ي ث أ خ ر ى بيان صفات ا ل م ر أ ة السوء جاء بيان بعض صفاتها قال ا ل م ر أ ة تراها ت س و ء ك أ ي تراها ت س و ء وتحمل لسانها عليك تراها ت س و ء طبعا ا ل م ر أ ة لو كانت لم تتصف بذلك الجمال الذي يعجب الرجل لكن لو كانت ص ا ل ح ة ا ل أ خ ل ا ق سيستر هذا الصلاح كل عيب فيها ل أ ن الجمال نوعان جمال الظاهر وجمال الباطل الجمال الباطل هو الذي ينظر الله تعالى إ ل ي ه هو الذي ينظر الله تعالى كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله لينظر ا إ ل ى صوركم ولا إ ل ى أ ج س ا م ك م ولا إ ل ى أ م و ا ل ك م ولكن ينظر إ ل ى قلوبكم و أ ع م ا ل ك م فالجمال حتى أ ن المؤمن تراه سبحان الله ترى المؤمن ولو كان ذميم الخلق ولو كان ذ م يعني م الخلق ي له ه ي ب ة وله حسن له ه ي ب ة بمجرد رؤيته إ ذ ا عاشرته ترى عليه حسنى وهذا أ م ر مشاهد يشهد له العيام كذلك ب ا ل ن س ب ة للنساء فنساء فيما بينهن يعلمن ا جيدا ان بعض النساء دميمات الخلقه لكن بمجرد رؤيتها ترى عليها هيبه ع ج ي ب ة بمجرد معاشرتها ترى عليها ح ل ا و ة و العيش معها ترى عليه ط ل ا و ة و خ ا ص ة خ اذا ص ة زين كل منهما نفسه بقيام الليل لان قيام الليل وان كان الحديث موضوعا الحديث موضوعا تروا يديروا مشاكل تقولوا حديث صحيح لا من من كثرت صلاته بالليل حديث صحيح كثرت مش من حسن و ج هذا ه بالنهار ه حديث باطل موش ا حديث من الرسول لكن معناه صحيح معناه ص حتى ي ح ح ان بعض ا ل ن س و ة يقص علينا ذلك ابن القيم رحمه الله في ر و ض ة المحبين يقول بعض ا ل ن س و ة كانت تكثر قيام الليل فسئلت عن ذلك فقالت احسن وجهي تلاحظ افضل أنواع المكياج على الاطلاق قيام الليل هذا انواع قيام يعني فهذا يكسبها جمالا ولو جمالا ذميمة يكسبها الصلاح صلاح, الباطن. نعم صلاح الظاهر ب ا صلاح ا ط ن نعم ل آ ي ة من آ ي ا ت الله والله عز وجل هو الذي عناه على قول كثير من المفسرين يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء. من ا يشاء م المفسرين من قالوا يزيد الجسم هذا يزيد حسنا على حسن هذا لا شك إ ذ ا توفر فهو طيب لكن تصور هذا ا ل م ر أ ة تراها ت س و ء ك اي لو كان لها صلاح في الباطن لستر هذا السوء قال وتحمل لسانها عليك أ ي لسانها تحمله عليك مثل ما يحمل ا ل إ ن س ا ن السيف عليك تخيل لسانها سيف فهذه لا شك أ ن ه ا من أ س ب ا ب الشقاء و إ ن غبت عنها قال يا سيدي ما نشوف فيها ما نريح معها باش ما نسمعش نروح وخليها ف إ ن غبت عنها قال لك لا تأمنها. لا تامنها على نفسه على نفسها ومالك من أ ي ن هذه هذه جهنم جهنم الدنيا شوف تعيش معها تنظر لا ت ع ج ب ه تغض الطرف لتسمع كلاما حسنا ترى سيفا فتخرج من بيت قال ي اوصانا ل ن العقلاء س ا بان ا ل م ر أ ة اذا ب د أ ت في الكلام اخرج وانصرف اي لا ت أ م ن ه ا على نفسها ومالك هذه معلش تكسر هذا ا ل ظ ل ع يعني يستحب تكسر هذا ا ل ظ ل ع لذلك من هذه ا ل م ر أ ة قلنا هي التي لا تجاوز صلاتها اذنيها ولا تجاوز صلاتها ر أ س ه ا تبقى صلاتها هكذا فوق ر أ س ه ا لا تقبل لا يقبل منها شيء عند الله سبحانه وتعالى وقال عمر بن الخطاب ث ل ا ث ة من الدواهي الدواهي هي المصائب العظام ث ل ا ث ة من الدواهي جار م ق ا م ة أ ي جار ماشيه في الطريق ي ك و ن في الطريق يعني جار سبيل وكان جار م ق ا م ة جار السبيل جار الطريق أ ح ي ا ن ا ا ل إ ن س ا ن يبتلى في الطريق ب أ ن يجاور شخصا سيئا ما الذي يجعلك تصبر عليه أ ن هذا م ص ي ب ة م ؤ ق ت ة نصل وانتهى لكن هذا ا ل م ش ك ل ة جار م ق ا م ة إ ن ر أ ى ح س ن ة سترها و إ ن ر أ ى س ي ئ ة نشرها هذا جار م ص ي ب ة جار م ق ا م ة تعيش مع طول حياتك في مكان إ ق ا م ت ك إ ن ر أ ى ح س ن ة سترها و إ ن ر أ ى س ي ئ ة نشرها هذا ب إ ج م ا ع ا ل ع ق ل ا احمل متاعك و أ ه ل ك وانصرف يعني لا تص... لا تبقى معه ل ح ظ ة لماذا ل أ ن ه سيضر دينك و ا م ر أ ة ان دخلت عليها لدغتك شرك و تصوير مثل ا ل ح ي ة و ا ل ع ق ر ة ان دخلت عليها لدغتك وان غبت عنها لم تامنها أ م ن ه وان غيبت عنها غيبت ل ت أ م على نفسك يقصد على نفسها و مالك هذا زوج و م ا قال ثلاثه والثالث سلطان ذو س ل ط ة إ ن أ ح س ن ت لم يحمدك لماذا يحمدك عنده ولزم كدراج ش ب ل ة لم ز ي ت ك تحسن أ م ا م ه تحسن الكلام تحسن التصرف ان أ ح س ن ت لم يحمدك و إ ن أ س ا ت قتلك تغلط يقتلك ومن الطرائف أ ن اعرابيا تزوج م ر أ ة فاذته كانت تؤذيه فما الحل فنجا منها بحمار وجبه بحمار وجبه ة ق د م ا ا لهم ل م فقدم ر و ض و و ومتعهن ل الطلاق طلق على ا إنسان إذا طلق امرأة متعة متعة متعة يمتعه الموسعي يعطيها ق ر ه ب ا ل عليه ر و ف ع ى المختل فهذا أعطاه ما تعطاها وشمت حمارا وجبة فقدم قدر عنده ع وجبة ابن عم له من ا ل ب ا د ي ة ف س أ ل ه عنها أ ي ن زوجتك فقال خطبت إ ل ى الشيطان للحين بنته ه ن اديت بنت الشيطان خطبت إ ل ى الشيطان للحين بنته ف أ د خ ل ه ا من شقوتي في ح ب ا ل ي ة ف أ ن ق ذ ن ي منها حماري وجبتي جزى الله, جز الله خيرا جبتي وحماريه يعني ا ل ل يجزي تؤذيك إليها جمالا هذه المهم هذا بلسانها عنها تأمنها ذات الحمار الأقل انفع الأول المرأة السوء تؤذيك وإن غبت عنها لم وإن نظرت لم وربما كانت المرأة على لم لم نظرت تسر أشوف وإن وإن غبت هذا يحدث كان ذات جمال مبهر لكن بسوء اخلاقها تصير اذم اشد ذ م ا م ة من اي شيء وهذا امر والله م ل ح و فالانسان عليه دائما س ن أ ت ي في بيان صفات ا ل م ر أ ة الصالحه ة سنأتي على بيان هذه النقطة. لانها صارت قبله كثير من الناس حتى اذا وقع ما وقع عاد فنادم فليعلم ان الجمال جمال الباطل وفي ا السوء جاء بيان المسكن السوء ما هو؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام المسكن الضيق وقال ل عليه م س ك ن ر و المجلس ي ة تكون ا د ا ر قليلة ر ا وبينا هذا ف في ق ل م ا ل أ خ ي ر ب ان الدار المسكن الضيق من أ س ب ا ب الشقاء وهذا أمر امر ل ف و ض لا يشرحه أي ع اي ل ن عالم ا ر ن يشرحون ن الحديث فطبعا لو درنا مسابقة هذا الحديث الجزائريون لو لآت شرح شرح في في بأعجب هذا العجب آ ف ا ت ك ث ي ر ة طبعا الناس ينظرون ر فقط إ ل ى الجانب المادي أ ن ه يريد أ ن ينام فلا يستطيع يريد أ ن يرتاح فلا يستطيع يريد أ ن يستقبل ضيوفه فلا يستطيع لكن هناك قلنا جانب شرعي الجانب الشرعي هو في تستر ا ل م ر أ ة عند ك ث ر ة أ ف ر ا د ا ل أ س ر ة ا ل م ر أ ة لا تستطيع أ ن تتستر كما ينبغي تكون في حرج ويحدث هناك خلاف بين أ ف ر ا د الاسره قال عليه الصلاة والسلام زد. ا ل م ر أ ة السوء ز د و ا ل ب ي ت السوء ض ي ق ة والمركب السوء المركب السوء ذكرها في ر و ا ي ة الحاكم تفسيرها قال و ا ل د ا ب ة تكون قطوفا شو معنى قطوفا معنى غير مسرعه غير ر م س تمشي بخطوات م ت ق ا ر ب ة كل شيء يقترب منك فهو قطوف مثل قطوفها دانيه ع ل ش انت تقطف تقطف لانه قريب منك ف د ا ب ة قطوف وقلنا ي و لا تسرع ا ل خ ط أ قال ف إ ن ضربتها أ ت ع ب ت ك تتعب هي تبقى قطوف إ ن ضربتها أ ت ع ب ت ك و إ ن تلحق ر ك ت ه ا م ت ل ب أ ص ح ا ب ك وقس على هذه ا ل د ا ب ة مراكب اليوم المراكب اليوم أ ي ض ا إ ذ ا كانت س ي ئ ة يعني تنفق عليها أ ك ث ر مما تستفيد م ن فهذا من أ س ب ا ب الشقاء وزاد ابن حبان والجار السوء والجار السوء قلنا سبق بيان حاله في المجلس ا ل أ خ ي ر ومن كلام ابن عمر عمر بن الخطاب جار سيء لا ت أ م ن ه على أ ه ل ك لا ت أ م ن ه على دارك لا ت أ م ن ه من السوء الذي يلحقه بك هذا أ م ر مشاهد أ ي ض ا هذا في شرح الحديث شاهد يا اخواننا أ ن ن ا إ ل ى غ ا ي ة ا ل آ ن ر أ ي ن ا ثلاث ة فضائل للنكاح الفضل ا ل أ و ل أ ن ه من أ س ب ا ب ا ل ع ف ة والفضل الثاني أ ن ه خير ما يجعله المرء ذ خ ي ر ة في الدنيا و ا ل آ خ ر خير كنز يعتمد عليه المرء قلنا من أ س ب ا ب الرزق أ ت ي ن ا بالفاصل ع بين المجلسين ربما نكون كنا قد نسينا ما ذكرناه من أ س ب ا ب الرزق الحلال الطيب والفضل الثالث هذا أ ن ه من أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة لكن بشر قيد رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ذلك كله بقوله المرأة ا ل ص ا ل ح ة ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة و س ن أ ت ي قلت على بذكر تفاصيل هذه صفات هذه ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة ثم ذكر حديثا اخر وهو حديث أ ن س بن مالك رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال من رزقه الله م ر أ ة ص ا ل ح ة فقد أ ع ا ن ه الله على شطر دينه من رزقه الله ا م ر أ ة ص ا ل ح ة فقد أ ع ا ن ه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي فليتق ل ل ا هذا في الباقي الشطر ه الحديث رواه الطبراني في ا ل أ و س ط والحاكم وغيرهما في ر و ا ي ة البيهقي قال قال رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ اذا تزوج العبد إ تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين ف ل ي ت ق الله في النصف الباقي إ ذ ا تزوج العبد استكمل نصف الدين ف ل ي ت ق الله في النصف الباقي ما ع س ن ا أ ن نقوله في هذا الحديث قلنا هذا هو الفضل الرابع وهو أ ن الزواج جعله الشرع نصف الدين ولا بد أ ن نفقه هذا الحديث على الوجه الصحيح لا كما يظنه أ ك ث ر الناس معنى هذا الحديث الذي نسمعه كثيرا على أ ل س ن ة الناس يقول لك نسعى إ ن شاء الله تعالى باش نكمل نصف الدين أ ي ن النصف الاول أ تبدأ و ل قبل تبحث النصف ل أ حتى تكمل النصف الثاني فالناس لا تفهم شو معناه هذا الحديث أ ص ل ا سواء أ خ ذ ن ا ب ي ع العموم ولا بالخصوص فهم ل أ ن ه يمكن تفهم هذا الحديث بوجه عام يعني أ ن ك أ ن ت ا ل آ ن تعيش خارج بيتك أ و خارجا أ و تعيش داخلا فهم ف نصف دينك في الخارج نصف دينك في الداخل فالداخل ف ي الله سبحانه وتعالى إ ذ ا رزقك ا م ر أ ة م ؤ م ن ة فهنا قد أ ح ر ز ت نصف أ ع م اعمالك ل الحمد لله ك تحرسك امرأة امرأة ي ن ي ؤ م ن ة ذ ت هيبة ا ز م ت و ن مؤمنة المؤمنة هي ذات ذات الدين العالمين لأن هناك مهينة ذات ذات ذات هذه ذات الهيبة التي تطالع أحكام امرأة هيبة هي هيبة رب يعصي الزوج أمام ربه أ م ا م ه ا ولا تنكر ولا تستطيع أ ن تنكر وتخشى إ ن تنطق تعلق أ و تطلق و إ ن تسكت تعلق أ م ا المراه الصالحه ا سبحانه وتعالى قلنا يرجع عليها هيبه ة يجعل ي ع ل ا هيبة حتى زوجها يجد تلك ا ل ه ي ب ة يحترمها فلا يستطيع أ ن يعصي الله تعالى أ م ا م ه ا هذا في جوه في البيت خلاص ضمنت أو في نصف دينه ضمنت ضمن لو كانت ح ق ي ر ة أ و هو مع ا ل أ ي ا م حقرها دون أ ن يشعر ل أ ن بعض ا ل أ ز و ا ج س م ح ه م الله ماذا يفعل هم الذين يهينون زوجاتهم مع الأيام حتى تصير ه ي ن ة عندهم إيه هذا اشترك هذا الاثنان في هذه ا ل ج ر ي م ة هو ب ه ذ ا ا ل إ ه ا ن ة وهي بقبولها فما اجبرك أ ح د على أ ن ت ع ي ش تحت ك ن ا في هذا الزوج المهين فماذا الصلاح ذهب لا ندري ا ل صلاحها ذهب فاستهان بها في الخارج ا ت ق الله في النصف ا ل آ خ ر يمكن تفهم هذا الحديث على هذا هذا المعنى لكن هذا المعنى عام ولكن المقصود الذي أ ش ا ر إ ل ي ه أ ك ث ر العلماء هو المعنى الذي س أ ذ ك ر ه معنى هذا الحديث أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نكح وتزوج فقد أ ت ى بشيء يحمي له نصف دينه ذلك ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م اخبرنا ذ ا أ أ ن أ ك ث ر ما يدخل الناس النار شو اللسان الفم والفرج الفم والفرج فشهوة البطل وشهوة الفرج ففي ش وشهوة ه و ة البطل ا ر صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ب ي ن ي وفي ه رواية بين ج ل أضمن له الفم ج ة ا ل ما الذي نفهمه أضمن لله اللي... وش نفهم؟ يم... اللسان. معنى اللسان يحتمل الفم أنه المقصود به اللسان من كلام ل أ ن ه بتعرفوا ك ا ئ ن في اللسان أ ر و ق أرويق سوق سوق تع المعاصي في اللسان ابداها بالغيبه ة بالكذب بالبهتان بالمزاح المحرم ب ا ل ن م ي م ة يقع ب ي ن ا ل ن ا س ب ا ل س خ ر ي ة بالاستهزاء يعني افات خليك على الامور الكبار مثل احنا ن ت كالسب ل على م م يقع فيه ا ا في هذه... الامور كبار ا ل خلي ل ح و ن ك والشتم زيد اطلع على الفوق كالشرك بالله الكلام شركي ا و ا كان الشرك لفظي ولا شرك اعتقادي ولا ف ا ف ا ت اللسان ك ث ي ر ة والذي يجعل الناس, يجعل الناس يقعون ج ع ل الناس ي في ا ف ا ت اللسان امران اثنان اولا س ه و ل ة حركته سهل التحرك يعني اذا تتحدث ما تعياش عادي يعني تقدر س ا ع ة ساعتين ث ل ا ث ة ما ت ع ي ش فاللسان سهل ا ل ح ر ك ة لذلك يقول احنا في المثل عندنا اللسان لا ع ظ م له لا يتعب معندوش ا عظام فيتكلم ا ليوم كامل ما ي ع ي ش زد ثانيا ا ش ه و ة ف ا ك ه ة المجالس ف ا ك ه ة المجالس هي ا ل غ ي ب ة ذكر معاي بالناس م ف ه م الكذب المزاح وغير ذلك المزاح محرم فهنا اللسان صعب لكن بعض الناس ي ف ه م ا فقط هذا ا ل إ ذ ا عبرت باللسان تقصد به الكلام لكن إ ذ ا عبرت بالفم كما في ر و ا ي ة أ ك ث ر ما يدخل الناس النار الفم والفرج فالمقصود به اللسان ب الكلام و ا ل أ ك ل الحرام مفهوم و ا ل أ ك ل الحرام مفهوم هذا إ ذ ا عندك النطق وعندك الكلام بالكلام النطق بالكلام المحرم وعندك ا ل أ ك ل المحرم هذا لا بد لماذا ذ ك ذكر المنذري رحمه الله هذا الحديث في كتاب البيوع في الترهيب من ا ل أ ك ل الحرام ذكر أ ك ث ر ما يدخل الناس النار شو هو الفم والفرج إ ذ ن الفم هذا الحديث لازم نفهمه العموم يقصر به الكلام ويقصر به ا ل و ط أ الحرام الزنا وغير ذلك ا ل أ ك ل الحرام ا ل آ ن ما بين فخذين ما بين الجنه الزنا و ا ل و ط أ الحرام إ ذ ن ف أ ن ت مطالب ب أ ن تحرز الحمد لله تزوجت نصف الدين نصف الدين أ ح ر ز ت ه ب أ ن وضعت سدا أ م ا م ج م ل ة من الجرائم جملة من ا ل آ ف ا ت ت ت أ ي ك من الفرج بالزواج نصف الدين بقى ا ل ن ص ف ا ل ث ا ن ي الذي ي أ ت ي ك من طوفان ي أ ت ي من الفم فليتقي الله ف فليتق الله ن ص ف ا ب ا ا ق فليتق ي ل ل في الشطر الباقي أ ي ي ت ق الله عز وجل في المكسب الحرام وفي المنطق الحرع. فلا يتكلم إ ل ا بخير ولا ي أ ك ل إ ل ا بخير ومن خير قال ابن ب ط ا ل رحمه الله تعالى كما ذكر الحافظ ا بن حجر رحمه الله تعالى قال دل الحديث على أ ن أ ع ظ م البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه لسانه وفرجه فمن وقي شره شرهما فمن وقي شرهما وقي اعظم الشر وقي اعظم الشر طبعا الذي ا س تزوج ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة فقد سدت حاجته إ ل ى ش ه و ة الفرج لا يستطيع أ ن ي ص د طبعا ل ق ر ط قد كنا معلش قيد ب ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة أ ي م ر أ ة تسد ش ه و ة الفرج لا ا ل م ر أ ة ولو كانت ج م ي ل ة قلت إ ذ ا كانت س ي ئ ة المنظر والمخبر ف إ ن الزوج سيبغضها وينظر إ ل ى غيره ا لا تسد حاجته ا ل م ر أ ة التي تسد ح ا ج ة زوجها هي التي تكون ص ا ل ح ة المخبر والمنظر تكون على جزء يعني طبيعي يعني تكونش يعني فائقة الجمال. فهم. تكونش يستطيع ترضى أن تكون زوجتك التي كما هكذا كلام واحد داروا وهل يعني الناس أن شديدة عادي مع فائقة فائقة الجمال الجمال قال بها الجمال قال لا أبدا لماذا له تحلم قالهم إ ذ ا كانت ف ا ت ن ة الجمال كانت ف ا ت ن ة الدلال ما حتفشش عليها بزاف هذه و أ ن ا لا أ س ت ط ي ع فهم فبعض الناس هكذا يقول لك هذه تحتاج إ ل ى دلال قوي يعني تبقى طول حياتها هي في تبقى تريد أ ن تكون في ا ل ق م ة لا م ت و س ط ة الجمال قال المناوي رحمه الله ويشرح الحديث الحديث رواه الطبراني. إذا صبت حديث رواه الحديث الحديث الطبراني حديث الطبراني هذا هذا إذا لأن صبت فالنقل تذهب إ ل ى ف ي د القدير ي س و ح الجامعه الصغير التي غالبها احاديث عند الطبران قال ذلك ل أ ن أعظم البلاء اعظم ل ل ب ا ء أ البلاء القادح في الدين ش ه و ة البطن و ش ه و ة الفرج و ب ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة تحصل ا ل ع ف ة عن الزنا وهو الشطر ا ل أ و ل فيبقى الشطر الثاني وهو ش ه و ة البطن ف أ و ص ا ه بالتقوى فيه لتكمل ديانته وتحصل استقامته وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ومعنى ذلك أ ن النكاح يعف عن الزنا والعفاف أ ح د الخصلتين اللتين ضمن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليهما الجنه إ ذ ن فمن من اليوم فصاعدا من الذي له الحق يقول ساتزوج ل أ ك م ل نصف ديني قل ل أ ح ر ز نصف ديني أ ك م ل ن ص ف دينك ي أ ن دينك ا ل أ و ل قد تم م ف ه م لنا قل ل أ ح ر ز نصف ديني و ا ل أ م ر ا ل آ خ ر أ ح ر ز ه يا أ خ ي ب ا ل خ ل ط ة ا ل ص ا ل ح ة بتقوى الله بالدعاء وغير ذلك كما ر أ ي ن ا في مناسبات كثيره فقل ل أ ح ر ز ديني ل أ ن الذي يقول لك ل أ ك م ل نصف دين ا ل آ خ ر ك أ ن ه شهد على نفسه ب أ ن ه قد أ ت م الشطر ا ل أ و ل وهو البعد عن آ ف ا ت اللسان و آ ف ا ت البطن طبعا ومن هذا الحديث ندرك أ م ر ي ن اثنين أ م ر ي ن نشير إ ل ي ه م ا ب س ر ع ة أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام جعل الزواج نقله من حيز ا ل ع ا د ة إ ل ى حيز ا ل ع ب ا د ة جعله ع ب ا د ة حيث قال إ ن ه نصف الدين لان غالب الناس إ ذ ا سمعوا الدين ما يتطرق إ ل ي ه م إ ل ا ا ل ص ل ا ة والصيام والحج وغير ذلك لا جعل الزواج أ خ ر ج ه من حيز ا ل ع ا د ة إ ل ى حيز ا ل ع ب ا د ة وهذا لمن لاحظ مقاصد ا ل ش ر ع ي ة الذي يتزوج ل أ ج ل المقاصد التي تحدثنا عنها الذي كان معنا يتزوج ل أ ن الله عز وجل أ م ر بذلك ورغب فيه يتزوج ل أ ن فيه تكثير النسل نسل أ م ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتزوج ليعف نفسه يتزوج ليعف ا ل م ر أ ة التي يتزوجها يتزوج لمقاصد س ت أ ت ي ع ظ ي م ة في ب ي ا ن في ك ل ا م ن ق ي م الذي يتزوج سيفعل أ ش ي اشياء ء ما يفعل وغيره سيفعل أ لا يفعلها ه ذ غ ي ي إن شاء الله ا ب ن ه وهذا يؤيده ط ب ع الزواج هذا ا م ن ط ق ا ل ع ب ا د ة الزواج نقله رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ا ل ع ا د ة إ ل ى ا ل ع ب ا د ة يؤيده حديث ابي ذر في ا ل ص ا ي ح ي ن وهو ا ل معروف بحديث أ ه ل الدثور حديث أ ه ل الدثور معروف من هم أ ه ل الدثور هم ا ل أ غ ن ي ا ء لماذا سموا ب أ ه ل الدثور ل أ ن ه م يلبسون لباسين الفقير قديما وش يلبس؟, وش يلبس الفقير لباسا واحدا ي ا ر ي ت لباس واحد و ت ص يلبس ناقص يعني ا ي ز ا ر والرداء يقول عنده رداء هذا ما شاء الله عنده ايذار ورداء ز د وبرده هذا من اهل ي الدثور فهمنا ع لان ش ل اللباس الذي تلبسه اولا يسمى شعارا لانه يلمس الشعور متاعك شعار لباس ا ل أ و ل والثاني دثار لذلك الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال دثروني, دثروني اي غطوني ذهب أ ه ل الدثور ب ا ل أ ج و ر والدرجات ا ا ل ع و ل ى ماذا قال لهم رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ل ي س قد جعل الله لكم ما تتصدقون به يعني علاش أ ه ل الدثور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أ م و ا ل يحجون بها ويتصدقون ويجاهدون نحن ما نستطيع ذهبوا ب ا ل أ ج و فقال أ و لم يجعل الله سبحانه وتعالى لكم ما تتصدقون به إ ن بكل تسبيح شوفك فيقر الزواج مع العبادات إ ن بكل تسبيح صدقه وكل تكبير صدقه ولكم بكل تحميد صدقه وكل تهليل ص د ق قال و أ م ر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر ص د ق ة هنا فاجاءهم فاجاءهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي بضع أ ح د ك م ص د ق ة أ ي وفي فرج أ ح د ك م ص د ق ة إ ذ ا في البضع هو الفرج في بضع أ ح د ك م ص د ق ة في الشهوه على الواحد منكم ص د ق ة فتعجبوا وقالوا يا رسول الله عليه ا ل ل والسلام ص ا ة أ ي أ ت ي أ ح د ن ا شهوته ويكون له فيها أ ج ر هذا منطق الناس كثير من الناس افعل شيء عادي فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر أ ي ت م لو أ ن ه وضعها في حرام لو ز ن ا أ ك ا ن عليه فيها وزر فقالوا بلى نعم فقال كذلك إ ذ ا وضعها في الحلال كان له فيها أ ج ر لكن بشرط يريد أن, يعف نفسه طبعا يريد ان يعف نفسه له مقصد شرعي من زواجي هذا ا ل أ م ر الثاني الذي نبه عليه ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بقوله نصف الدين شوف نسبه إ ل ى الدين فامنع قال نصف الدين بالزواج يتقرر نصف مصير المسلم نصف مصير المسلم يتقرر بزواجه مما يدعوه إ ل ى الاهتمام بحسن اختيار ا ل ز و ج ة بحسن اختيار من سيشاركه مصير هذا فالزواج لن يؤدي الثمار اليانعه ولن ي أ ت ي بمثل هذه ا ل أ م و ر ا ل ن ا ف ع ة إ ل ا إ ذ ا تقيد بالقيد ماذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال الحديث اذا من رزقه الله م ر ا ة ص ا ل ح ة م ر ا ة ص ا ل ح ة فقد اعانه الله على شطر دينه ف ل ي ت ق الله في الشطر الثاني أ م ا الذي يقصد ل ي أ ت ي ا ل أ ش ي ا ء من ابوابها وكما تحدثنا م ر ة دائما نقول الذي ي أ ت ي م ر ا ه ن ا ق ص ة في الدين ويقول ك أ ن ا ساعينه على الدين لا والله ا ل م ر أ ة ما جعلت إ ل ا لتعينك على دينك فهذا خ ط أ منك وليس من فضل الزواج هذا ثم الفضل الخامس إ ذ ن هو من أ س ب ا ب ا ل ع ف ة هو من أ س ب ا ب أ و هو كنز ي د خ ل ه المسلم وهو أ ي ض ا من أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة وهو أ ي ض ا نصف الدين خامسا هو من أ س ب ا ب إ ع ا ن ة الله لعبده من أ س ب ا ب من ا ل أ س ب ا ب ا ل ج ا ل ب ة ل ل ا ع ا ن ة على المولى تبارك وتعالى والحديث في ذلك معروف وهو حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة حق على الله عونه ث ل ا ث ة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله شوف المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد ا ل أ د ا ء والناكح الذي يريد العفاف سطر على ك ل م ة يريد ويريد ويريد هذا الحديث رواه الترمذي وغيره و ع ي د الحديث عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ث ل ا ث ة حق على الله عونهم فقوله حق على الله عونهم نحن نعلم كلنا يعلم أ ن الله قد قرر في كتابه و الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد قال في كثير من خطابه أ ن الله يعيد العبد التقي إ ذ ا أ ر ا د وقصد باب من أ ب و ا ب البر يعني انت رح تصلي ربي عينك أنت دكانت تنطح رح يعلم الله فيقولكم خيرا يؤتكم ي خيرا تحب د ك ت و ر احتساب دقر بيعاونك يعين الله عز وجل على أ ع م ا ل البر و أ م ر ن ا الله سبحانه وتعالى في كثير من م و ا ط ن أ ن نستعين به اياك نعبد واياك نستعين نستعين ب اذن ل والصلاة ص ب ر إ الدعاء من أ س ب ا ب ا ل إ ع ا ن ة والله سبحانه وتعالى من رحمته أ ن ه يعين عبده ولكن خص أ ق و ا م ا خص أ ق و ا م ا ب أ ن أ و ج ب على نفسه انتبه أ و ج ب على نفسه أ ن يعينه أ و ج ب على نفسه ب... لماذا أ و ج ب على نفسه ل أ ن ه وعد والله سبحانه وتعالى قد قضى ب أ ن الله لا يخلف وعده لا يخلف الله الميعاد إ ذ ا وعد بشيء أعطي شوف الاخر قالك استعن استعن بالله فهم يجاوبك م ا يجاوبك له, له. لكن هنا وعد لذلك خص الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هؤلاء بالذكر أ ق و ا م خصهم بالذكر نحن نعرف كل إ ن س ا ن ت ق ي عون الله فهؤلاء لا أ و ج ب الله على نفسه بمقتضى وعده و بمقتضى رحمته و فضله سيعينهم لا شك في ذلك لذلك قال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام حق أ ي أ م ر ثابت عنده أ و ج ب ه على نفسه و ك لماذا أ و ج ب على نفسه ل أ ن ه وعد ا ل ل ه لا يخلف الميعاد أ و ل هؤلاء الذين و... شوف الله سبحانه وتعالى يعينهم ب ا ل ض ر و ر ة المجاهد في سبيل الله اي ل م ج ا ه د ف س ب يريد ل الله أن ي وجه الله بهذا الشرط فيعينه أ و ل ا باشا كيف يعين المجاهد في بشحذ الهمه ب أ ي واحد مو أ ي واحد ت ك و ن عنده ه م ة الجهاد بجميع ا ل أ ن و ا ع سواء كان جهادا باللسان او جهاد جهادا بالسيف و ا ل س ن ا ن لكن هنا غالبا ما تطلق ك ل م ة المجاهد خ ا ص ة في ح ي ا ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المقصود بها مجاهد للعدو بسلاحه ويدخل تحته مجاهد بلسانه وغير ذلك أ و ل ا شحذ ا ل ه م ة ليس كل واحد عنده ه م ة ليقاتل العدو وهذا من توفيق الله أ ن الله أ ع ط ي ك همه يعني تكون عندك ه م ة باش ج ا ه ل سبيله هذا من توفيقه هذا رزق كل اعطاك مال كثير من الناس ما أ ع ط ا ه ه ذ ا ما ا أ ع ط ش ت و ف ي ق لم يوفقه الى هذه ا ل ه م ة أ و ل شيء أ ع ط ي ك ه م ة و إ ل ا فقد قال الله تعالى عن المنافقين ولو أ ر ا د و ا الخروج لاعدوا له ع د ة ولكن كره ا ل ل ه بعاثهم ف ث ب ت ه م وقيل ق ع د و ا مع القاعده ة ؤ ل ا ء من ا ل آ ن أ ص ل ما أ ع ط ا ه م ا ل ه م ة لم يعنهم ي ثم بتيسير ا ل أ س ب ا ب إذن ا ل أ و ل ى بشحذ ا ل ه م ة و ا ل ث ا ن ي ة بتيسير ا ل أ س ب ا ب من آ ل ا ت الحرب والمركب ا ل ر ا ح ل ة وغير ذلك مما هو معروف وهنا يبان لك الوعد تعالى ق و ة الوعد هذا أ ن الله سبحانه قد يبتلي العبد يبتليه هل يحسن ظنه بربه او لا يحسن ظنه يبتليه فيضيق عليها هذه ا ل أ س ب ا ب يريد الجهاد وعنده همه لكن لم ييسر له ا ل أ س ب ا ب عاجز ولله في خلقه شؤون يبتلي ب ا ل ق و ة كما يبتلي باش بالعجز يبتليك ب ا ل ص ح ة إ ذ ا تفضلت وخدمت بها الدين يبتليك بالمعرض إ ذ ا س ص ب ر ت فهم يبتليك بالقوات اذا جاهل يبتليك بالعجز يشوفك إ ذ ا لا باس الحمد لله جينا عاجزه المدناس هكذا مدبيق العاجز حتى لا يفرض عليه القتال فهنا ابتلا هل تريد ولا لا فالله ابتلا قوما صالحين عندهم همه يريدون الجهاد لكنهم عاجزون اما لمرض او لفقر وش قال الله عز وجل ليس على الضعفاء شيوخ اكبر ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجوا إ ذ ا نصحوا لله ورسوله إ ذ ا كانوا ت ع صح حبينا ل ل ه ورسوله إ ذ ا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل هؤلاء لا ي أ ث م و ن ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم لم يجب عليكم هذا ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم كانوا ن س يجول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله احملنا يعني اعطينا ن ا ق ة اعطينا ف ا ر س نروح نجهد معك ا عندهمش ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجد و ا ما ي ن ف ق و ابتلاهم ا ل ل ه ابتلاهم ونجحوا في الابتلاء الله ب ش د ة وعده اعطاهم الاجر والحديث البخاري معروف في البخاري وغيره مسلم عن انس بن مالك قال كان, كان رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في غ ز ا ت فقال إ ن أ ق و ا م ا بالمدينه خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إ ل ا وهم معنا فيه لماذا حبسهم العذر شفنا ا ل آ ن الله عند وعده ث ل ا ث ة حق على الله ع و ن ه المجاهد في سبيل الله إ م ا يوفقه بشحذ ا ل ه م ة ويسر له السبل أ و يوفق لشحذ ا ل ه م ة ولو ابتلاه فلا يخرج يعطيه ا ل أ ج ر فهو علاش ق و ة الوال والثاني الثاني المكاتب الذي يريد ا ل أ د ا ء شرحنا شو معناه المكاتب ا ما تذكرينش ما ذ ا المكاتب شو من تع... تع... المكاتب ب ر ل ا ا ن ل م نعم هو العبد يكاتب سيده يجي يقول له شوف أ ع ط ي ن ي أن يعفنا من هذا الرق و ع ط ي ن ا حريتنا مقابل مال ايش حد تطلب إ ذ ا قالك الثمن الذي اشتريتك به فالله م بارك له أ ن يعين ثمنا قال جبلي كذا و أ ن ت ح ر ج جبلي كذا م ب ل غ الفلاني ورحرك و ح ر في سبيل الله هذا مكاتب يريد ا ل أ د ا ء لازم يادي ما عليه من المال مقابل حريته يكفي ب د ا ي ة ا ل و ع د شوف التحقيق الوعد شوف ك ي بدال الله عز وجل يعين و قالك نعاونك نعاونك نزل فيك آ ي ة آ ي ة نزلت ت أ م ر الناس باش ب ا ل ك ت ا ب ة لازم يكتبوا العبيد نتاع العبد ملكك ولا مش و ملكك وين عندك عبد ملكك العبد ملكك إ ذ ا جاك وقالك كاتبني و أ ع ط ي ن ي حريتي بالسيف عليك تقبل مفهوم لا لا ي ح ن ي ن د ي أ ج ر ما ن د ي ش أ ج ر ف أ ن ز ل الله سبحانه وتعالى آ ي ة تتلى في حقهم إ ل ى يوم القيامه فكاتبوهم إ ن علمتم فيهم خيرا ك اي ت ه م عندهم مال ولا عندهم ق و ة ب ش يعملوا قد يكون عندك عبد ضعيف جدا قالك تكاتبني نعمل ش و ي ة ونجيب لك المال ونتعمل انت تخرج تموت مفهوم كاتبوهم إ ن علمتم فيهم خيرا منهم من قال خيرا مالا منهم من قال خيرا ق و ة على التكسب وغير ذلك ماشي فكاتبوهم إ ن علمتم فيهم خيرا و آ ت و ه م من مال الله الذي آ ت اتاكم ك م مش معنة ه ل الله الذي ا آ ت قال السلف ر ح م ة الله عليهم طبعا فيه قولان أو و ق ل ا ن ا ل أ و ل قالوا آ ت ي ه م انت ا ن م اعطيه ل أ مال حتى يتاجر به وياتيك بالمال يعني ب ش يستثمر مال ب ش يتاجر خليه يخدم قالت المكاتب لازم يروح يعمل ر و ح ي ب ش يعمل لازم له مال أ ع ط ي ه ومنهم من قال لا ضع عنه ضع عنه بعضه كاتبتك على خمس م ئ ة مثلا على خمسه الاف درهم ضع عنه بعضه منهم من قال أ ي شيء المهم يضع عنه كالشافعي ومجاهد منهم من قال يضع الربع كابي بكر الصديق منهم من قال يضع الثلث قال مثلا ستين س ت م ي ة دينار سمية ضع الثلث حط عنهم م ي ت ي ن لكن الصواب أ ن الله لم يعين لنا هذا واتوهم من مال الله الذي اتاكم يعني ضع عنه شيئا والشافع يرى وجوب الوضع لازم تضع عنه ش ي ئ ا ما تديش كلش قال شو يدفع لك اقساط كل شهر يجيب لك مال قال لك القسط الاخير اعفو عنه قال الله ي س ا م أ اليس هذا اعانه هذا اعانه الله امر بان يكاتبوا كاتبوهم زدر وضاعوا عنهم بعض المال الذي عليهم فالله انجز وعده ولله الحمد كذلك ينجز وعده انجز وعده عندما يسخر العباد ي ص خ ر لك الناس يجي ويقول لك نعينك على الكتاب و الله في العون ب إ ذ ن الله حق على الله عونهم كما حدث لسلمان الفارسي شفنا ر و ا ي ة الامام أ ح م د عنه عندما أ س ل م كيف أ س ل م كيف سمع برسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سمع صفاته هذه الصفات ا ل م ع ر و ف ة يقبل ا ل ه د ي ة لا يقبل ا ل ص د ق ة ولا يخاتم ا ل ن ب و ة في ج ن ا ز ة هكذا ب د أ يشوف, يشوف يشوف حتى شاف خاتم النبوه فبكى و أ س ل م فسلمان الذي درس م ع ن ا ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة لا يرى له ذكر في غ ز و ة بدر ولا في غ ز و ة أ ح د عنده ا ح ت ل ذكر لماذا ل أ ن ه كان عبدا مازاله عبد مسلم لكن عبد ما يستطيع ان ي ج ا ه د فلما عتق شارك في خيبر كانت اول غزوه, في الخندق. الخندق مو خيبر. الخندق غزوة الاحزاب أ و ل غ ز و ة شارك فيها تلك ا ل غ ز و ة يقول سلمان الفارسي أو يقول ابن عباس يحكي عنه يقول شغل سلمان الرق شغل الرق ف حتى فاته مع رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بدر و أ ح د قال سلمان ثم قال لي رسول الله ع ل ي ه الله ع ل ا ه وسلم شوف شوف ا ل إ ع ا ن ة تعال كاتب يا سلمان كاتب السيد نتاعك هو ما عنده ولا شي ش ن كاتبه كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي تعال شو حالك له اليهودي شرط لو ه ه ا من قلبك ي د يقول ت واحد م س لك م يهودي ما كيت على اليهود. يهودي ت فتت ر عن ا ل ي ه تقول لك ه هذا و د ي صاحبي قال فكاتبت ثلاثمائة على نخلة ل ا كميه ا ل ن خ ل ة و د ي ة يعني صغيره ة ف م زد و أ ر ب ع ي ن ا و ق ي ة أ ر ب ع ي ن ا و ق ي ة تحفظه يعني مبلغ لا باس فقال رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مش هدوش اتفقت معه قال نعم、اعلان. اعينوا ل اخاكم ا ل ا ث حق على الله عونهم منهم ا ل م ك ا ت ئ اعينوا اخاكم فاعانوني بالنخل الرجل ي أ ت ي بثلاثين و د ي ة نخلة صغيرة والرجل بعشرين والرجل بخمسه عشر والرجل بعشر والرجل بقدر ما عنده مهم جعب داو حتى اجتمعت لي ثلاثمائه ة ودية الحمد ل ل وديه ك ا قال يتعال ن نظل في عصر طلح ت فأديت النخلة قال فأديت النخلة وبقي علي المال علي أربعون منين وبقي مقيمة ي ي ب ج ا سبحان الله و هو يستشكل جال الرسول صلى الله عليه و سلم قالوا خلاص نخل、فرقت. فاي ا ت ي رسول الله عليه الصلاة و سلم ا بمثل ب ي ض ة ا ل د ج ا ج ة من ف ض ة من بعض المغازي فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ما فعل الفارسي أ ي ن الفارسي فدعيت ه فقال خذ هذه ف أ د ي بها ما عليك يا س ل م ا ن سبحان الله تعجب هذه ا ل د ي ر وقية أ ر ب ع ي ن و ق ي ة ح ا ج ة فقال و أ ي ن تقع هذه مما علي شوف ا ل ع ق ي د ة هذه ا ل ع ق ي د ة فقال خذها ف إ ن الله سيؤدي عنك روح ما تخاف ش ربي وكاين فقال ف أ خ ذ ت ه ا فوزنتها والذي نفس سلمان بيده لوجدتها أ ر ب ع ي ن ا و ق ي ة كما علي ف أ و ف ي ت ه م حقهم وعتقت ف ش ه د ت مع رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل خ ن د ق ثم لم, لم يفتني معه مشهد ش ا ه د اين هو ان الله يعين العبد اذا كان يريد خ د م ة هذه ا هو ي ت ح ص ر على انه تارك الجهاد في سبيل الله يترك كثير من الشعائر وجويري س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم المكاتبه قتل اعني على المكاتبه مش قال لا اعتقها وتزوجها رسول الله ع ا ل ص أما بعد ث ا ن ي ة بعد ذلك كلام و ل ت أ م المؤمنين فالله ث ل ا ث على حق ن الله ونكهه الثالث المتزوج ونكهه ا ل يريد العفاف هذه ا ل ب ش ر ة ل كل من يقدم على الزوج ا أ ن ه ي ت و ك ل على الله سبحانه وتعالى ماذا م ت خ ذ ا ل أ س ب ا ب وماذا عنده قلب صابر لله سبحانه لا بلو ب ك ا ل عراقيل من بعد يصبر ما د خ ل ش ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة مازال فهذه الدنيا ا ل إ ن س ا ن يتوكل على الله ويحسن الظن بالله تعالى و ي أ ت ي بما أ م ر الله ولا يبقى ينظر في تلك وتلك الناكح يريد العفاف بهذا الشرط نيه تعمل دور كبير. نية تلعب دور كبير في مثل هذا يريد العفاف يريد ترك الزنا وهذا قلت يظهر أ ه م ي ة و أ ث ر النيات في ا ل أ ع م ا ل تغير لك أشياء كثيرة لك ا ل آ ن لماذا خص الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة الجواب الجواب لماذا خص هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة بالذكر ل أ م ر ي ن علاش المجاهد في سبيل الله علاش المكاتب يريد ا ل أ د ا ء علاش المتزوج يريد العزف قل ل أ م ر ي ن اثنين ا ل أ م ر ا ل أ و ل للمشقه المشقه ا ل م ص ا ح ب ة لهم يعني م ش ق ة عظيمه جهاد سبيل ا م ش ق ة والرق بل قل هو الموت المفهوم ا لا, لا الموت و م ج ا ه د ة النفس في أ م و ر ج ب ل ي ة يعني ا ل ش ه و ة أ م ر جبلي يعني مش ي قال يعني تشوفه قال تلحي أ م ر فيك ب ا ل د ا ل ا شك أ ن ه جهاد عظيم أ ي ض ا فالله عز وجل أ ر ا د أ ن يكرمه يدخل تحت المكاتب الدائن الذي يريد ا ل أ د ا ء كما سبق بيانه في كتاب البيوع لي عليه دين وهو يريد ا ل أ د ا ء هذا الله سبحانه وتعالى يقضي عنه دينه في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة إ ذ ا السبب ا ل أ و ل ا ل م ش ق ة ا ل ث ا ن ي ة لمنفعتها والله للمنفعه المجاهد لا يخفى على أ ح د منفعته فمن أ ر ا د الجهاد في سبيل الله فالله يعينه لماذا لمنفعته م ا ش ي والمكاتب أ ي ن منفعته أ ي ن منفعته المكاتب يصير حر والحر يجب عليه الجهاد يجب عليه شهود الجمع والجماعات يجب عليه الحج تجب عليه ا ل ع م ر تجب عليه كثير من الاشياء فهنا تقوم شعائر الاسلام بسبب ح ر ي ة إ ذ ن فهذه م ن ف ع ة نزيد إذا الإنسان جاهد استطاع ان يكون حرا تعرف و انه أ يتزوج وذريته أ ح ر ا ر بخلاف لو كان عبدا وتزوج ذريته عبيد فهنا ر ح يجبنا احرار و ا ل أ ح ر ا ر أ ي ض ا يجاهدون في سبيل الله وغير ذلك ف م ن ف ع أ م ا الزواج ففيه من المصالح ما لا يخفى وقد سبق وسياتي ايضا ذكر كثير من المصالح فيه مصالح ع ظ ي م ة لا يخفى وقوله ث ل ا ث ة لا مفهوم له يعني كين اخرون, كين آخرون. الله عز وجل قطع وعدا لعونهم ق ا ل أ ع ي ن ه م منهم الذي يسعى لقضاء حوائج الناس و هذا ل يخفى عليك حديث ا ل معروف وفي صح مسلم عن, عن ابي غ ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من نفس عن مؤمن ك ر ب ة من كرب الدنيا نفس الله عنه ك ر ب ة من كرب يوم القيامه ة ومن مسلما الدنيا سطر س ر في الله ا ل يوم قال ي م ة ق ا وإن عون الله العبد, العبد في ما د الذي م ا ع عون ب د في أخه إ ن فالله ف أعطاه عز وجل وعد أنه في عون العبد العبد عون ما داب العبد في أخ تريد ق قال ض ي الذي حوائج الناس قال ما ت كذا أ س ع ى لك فهذا الله سبحانه وتعالى سيعينه في أ م و ر ه والجزاء من جنس العمل آ خ ر حديث في هذا المجلس طبعا هو حديث أ ن س بن مالك رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه آ خ ر حديث في هذا المجلس مازال ح د ي ث الباب لا تزال حديث أ ن س قال جاء ث ل ا ث ة رهط إ ل ى بيوت أ ز و ا ج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي س أ ل و ن عن ع ب ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أ خ ب ر و ا ك أ ن ه م تقالوها فقالوا و أ ي ن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر قال أ ح د ه م أ م ا أ ن ا ف إ ن ي أ ص ل ي الليل أ ب د ا وقال آ خ ر أ ن ا أ ص و م ا ل ظ ه ر ولا أ ف ط ر وقال آ خ ر أ ن ا اعتزل النساء فلا أ ت ز و ج أ ب د ا فجاء رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ي ه م فقال أ ن ت م الذين قلتم كذا وكذا أ م ا والله إ ن ي لاخشاكم لله و أ ت ق ا ك م له لكني أ ص و م و أ ف ط ر و أ ص ل ي و أ ر ق د و أ ت ز و ج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما قال أ ن س ا بن مالك طبعا هذا في بيان فضل آ خ ر للزواج وهو الفضل السادس أ ن ه من سنن ا ل أ ن ب ي ا ء من سنن ا ل أ ن ب ي ا ء لا من إ ن س ا ن منكم يسمع ح ا ج ة داره ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ا ي ع ظ م ه ن فهي من سنن ا ل أ ن ب ي ا ء وسنرى سنن الاغبياء أ غ ب ي ء فلنحنون ل تحط ا ا حاجة ي هتولي ن تكون ن تشوف ب النبوة ي ويلازل يبثون لماذا للخروج للأسف منهجهم ناس خارجوا نهج عن عن طبعا انقاسموا أصحاب الطرق وغيرهم فهذا الحديث يشبه ما رواه ابن م ا ج ع عن ع ا ئ ش ة أ ن ه قال النكاح من سنتي فمن, فمن لم يعمل بسنتي فليس مني تزوجوا ف إ ن ي مكاثر بكم ا ل أ م م يوم القيامه ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام ف إ ن ه له وجاء يقول أ ن س جاء رهط الرهط في ا ل ل غ ة من ث ل ا ث ة إ ل ى عشر من ثلاثة إ ل ى ع ش ر ة وشنقولوا رهط وظاهر هذه ا ل ر و ا ي ة أ ن ه م كانوا ث ل ا ث ة لكن س ت أ ت ي ر و ا ي ة مسلم أ ن ه م كانوا سته ويمكن الجمع يمكن الجمع أ ن ه م غيرهم جاءني حدثت مع ث ل ا ث ة وحدثت مع س ت ة يحتمل لا أ ن ه م س ت ة لكن أ ق و ا ل ه م ث ل ا ث ة أ ق و ا ل ه م ث ل ا ث ة يعني هؤلاء الستة منهم من قال أ ن النوم منهم من قال أ ت ر ك النساء منهم من قال أ ت ر ك ا ل أ ك ل يحتمل أنهم ذكر أ ق و ا ل ث ل ا ث ة منهم آ خ ر و ن قالوا شيء آ خ ر ربما إ ن س ا ن ا خ ت ر ت يحرم على نفس ا أ ش ي ا ء والله لا ثوبا لينا ألبس ب ث و البس ي ن ا أ ل فقط ثوبا خ ا ش ن ربما المهم رهط من ث ل ا ث ة إ ل ى عشر ذكرت ر و ا ي ة مسلم أ ن ه م كانوا س ت ة بعض الروايات لا تلتفت اليها أ ر ا د و ا حصر هؤلاء ذكر هؤلاء ولكنها روايات ض ع ي ف ة ذكروا أ ن منهم أ ر ا د و ا تسميتهم علي وعمر وعثمان بن المذعون وعمر ب بن د الله ع بن العاص هذا بعيد ضعيفة ل أ ن عبد الله بن عمر بن العاص ما جاء ا ل م د ي ن ة مسلما إ ل ا بعد أ ن توفي عثمان بن م ذ ع و ن يعني مستحيل يكون هو ومريضه ض ع ي ف نعم نقول ثبت عن بعض ا ل ص ح ا ب ة وبعض التابعين أ ن ه م تركوا ورغبوا عن عن الزواج ي م ك ن عن الزواج يمكن, يمكن عن اتيان النساء ربما كان متزوجا ولكنه يترك ا ل م ر أ ة فهم يمكن يترك الزواج أ ص ل ا أ و لا يترك و متزوج خلاص قالك ت ف ر ت يعني متزوج اذن ف س أ ت ر ك النساء ويعتزل النساء من هؤلاء عبد الله بن ع م ر بن العاص شاب في م ق ت ب ر العمر ن س ا ن عجيب هذا الرجل حدث له مشكله ع ظ ي م مع زوجته تعرفه وكان يعبد الله ب ش د ة مشكله طبعا هذا مشكله البخاري لما بلغ الرسول عليه جاء إ ل ي ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال قد بلغني أ ن ك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام ت ص ل يعني بالليل ولا تنام ي مع أ ه ل ك فصم و أ ف ط ر وقم ونم ف إ ن لعينك عليك حظا وفي ر و ا ي ة حقه فإن لنفسك وإن لعينك عليك حظا و أ لازم ك عليك ح ظ ل ا تعطيهم ح ظ طبعا هذه مش في ا ل ع ب ا د ة اليوم مش ن ق و ل الناس بلغني أ ن ك تسرد العمل لا لا ما تخدم ركعون ق ا ر ك م ن ه ت ع ج ب الدرهم والدينار إن لعينك عليك حظ ه ذ ان تقول إ لربك ع عليك ي ن إن ك تقول ل حظ هذا عليك حقا و ر ه أ وجرايه لأهلك طبعا الناس تغفل عن عبادة الله أهلهم شغلوه شغلتهم العبادة العبادة أعطاء وأبناءهم هذا طبعا عبادة عن وعن حقا ما ا ا ء ل س و ل صلى ل ل ل ه ع وسلم شافة وإن وأهلك لنفسك مشكلة لعينك عليك عليك فقال شافة نعم إن إني حقه حقه لاقوى لا أ على ذلك انا اصوم ولا أ ف ط ر أ ق و م ولا أ ن ا م ليل كامل فقال صم و صيام داود فقال وكيف قال كان يصوم يوما يفطر ي ويفطر م ا ولا ر إذا لاقع الشيء يصوم يوم ما أنت و ف يوما و ب ع د ولا ا يفر ك عصايا لا صيام هنا لازم نساه هنا تضربه كأن عدو ولا اذا لاقى إ ذ ا وعد وما صام من صام الدهر و أ ع ل م أ ن ه ما صام من صام الدهر إ ذ ن هذا شكون عبد الله بن ع م ر بن العاص من هؤلاء أ ي ض ا أ ب و الدرداء رضي الله تعالى عنه والحديث أ ي ض ا في صحيح البخاري عن أ ب ي ج ح ي ف ة السوائي رضي الله تعالى عنه قال آ خ ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين سلمان الفارسي و أ ب ي الدرداء رضي الله تعالى عنهما فزار سلمان أ ب ا الدرداء فدخل على أ م الدرداء فراها م ت ب ذ ل ة أ ي م ت ب ذ ل ة في حاله ر ث ا فقال لها ما ش أ ن ك قالت إ ن أ خ ا ك ابا الدرداء ليس له ح بح... ا ج ة إ ل ى الدنيا فراى ام الدرداء م ت ب ذ ل ة وقالت ما قال فجاء أ ب و الدرداء فصنع سلمان له طعاما فجلس فقال له أ ب و الدرداء كل فقال, فقال سلمان ل أ ب ي الدرداء كل فقال أ ب و الدرداء إ ن ي صائم قال والله ما آ ك ل حتى ت أ ك ل فقال ف أ ك ل فلما كان الليل ذهب أ ب و الدرداء ليصلي فقال له نم فقال أ ر ي د أ ن أ ق و م فقال نم فنام فلما كان شطر الليل نصف الليل أ ر ا د أ ن يقوم قال قلت نم قد غير اسفه نم م وعند ا ل ي وش تقول ه نم فنام أ ب و الدرداء حتى بقي آ خ ر الليل قال سلمان ف ا ل آ ن فقم مهم؟ قم قليلا ا ل آ ن فقم ثم لما أ ص ب ح قال له سلمان رضي الله تعالى عنه إ ن لربك عليك حقا و إ ن لنفسك عليك حقا و إ ن ل أ ه ل ك عليك حقا ف أ ع ط ي كل ذي حق حقه ف أ ت ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فذكر ذلك له فقال صدق سلمان يعني هذا أ ق ر ه ا ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كذلك بلغه عن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه ه ذ ا زوج على اسخطك مو بس يترك الزواج كليه بل يترك وطئ النساء كانت تحته خ و ل ة بنت حكيم التي زوجت التي عارضت على رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سودا و ع ا ئ ش ة هي التي عارضت علي ذلك ف إ ذ ا بها يريد زوجها أ ن يتبتل يتبتل خلاص ينقطع إ ل ى ا ل ع ب ا د ة قلنا البتول هو الذي ينقطع إ ل ى ا ل ع ب ا د ة كالرهبان فجاء في صحيح البخاري و مسلم عن سعد بن أ ب ي وقاص قال رد رسول الله عليه الصلاه و السلام على عثمان بن مضعون التبتل رده إ ذ ن س أ ل ه تبتل و نهاه عن ذلك من التابعين سعد بن هشام بن عامر سعد بن هشام بن عامر معروف كان يدخل على عائشه و ي س أ ل ه ا عن قيام الليل عن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الذي قالت له كان خلقه ا ل ق ر آ ن و غيره فهذا ماذا فعل صح مسلم الحديث د ا ع ه هذا أ ر ا د أ ن ي أ ت ي ا ل م د ي ن ة ي غ ز و في سبيل الله يدخل تحت لواء المسلمين تعرف وش د ا ف أ ر ا د أ ن يبيع عقارا له هناك في ا ل م د ي ن ة فيجعله في السلاح و الكراع في السلاح معروف ا ل ك ر ا ء د و ر ويجاهد الروم حتى يموت وطلق امراته سعد بن يشاب بن عامر طلق ز و ج ت ه و ب ع داره ل ي ج ع ل ه في سبيل الله حتى يموت فلما قدم ا ل م د ي ن ة لقي اناسا من اهل ا ل م د ي ن ة فنهوه عن ذلك شوف فقهاء ا ل م د ي ن ة واخبروه ان رهطا س ت ة أ ر ا د و ا ذلك في ح ي ا ة نبي الله صلى الله عليه و سلم فنهاهم عن ذلك و قال أ ل ي س لكم في أ س و ه فلما حدثوه بذلك راجع ا م ر أ ت ه و كان قد طلقها و كان قد طلقها م هم جاءوا ي س أ ل و ن أ ز و ا ج النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كيف كانت عبادته مقدار قيامه ف ا ل أ خ ب ر كان يفعل كذا و كان يفعل كذا يقول انس ك أ ن ه م تقالوها ش ف و ه ا قليله م ق ل ل ة في ذاتها لا و إ ل ا في ذاتها فهي ك ث ي ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما كان يبالغ ا ل ع ب ا د ة لكن كان شديد العباده ة ل ل كان ا يقوم لله ي ل حتى تتورم م ق د كان يقوم الليل حتى تتورم ق د م ه ك ا ن لكن كان عن يواصل الصيام لكن ما كان يبالغ مبالغة التي ما مبالغة الشرع تخرج يصوم الدهر ويقوم الليل ة كله ا لا فتقالوها مو في ذاتها ولكن ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه م ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه م لا تكفيهم لماذا ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا رسول غفر الله لو ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر أ ي ن نحن نحن لازم نعمل أ ك ث ر حتى يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا وما ت أ خ ر هنا أ خ ط ا أ خ ط ا خطا, خطأ فجاء الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ي ن ب ه م عليه و هذا إ ن شاء الله تعالى نكمله لاحقا نكمله إ ن شاء الله في مجلسنا القابل نكتفي بهذا القدر الليل ة و سبحانك اللهم بحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك